ويقسط عند الله ف إ ن لم تعلموا اباء فاخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي واولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجهم امهاتهم واولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب ا ل ل ل ه من م ا ؤ م ن ي ن و ا ل م ه الدكتور ج ر ي ن ا محمد راتب كان ا ل ك ن ا ب م س ت و ر ا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 ا ل ن ب ي يقولون إ ن بيوتنا ع و ر ة وما هي بعوره يريدون إ ل ا فرارا ولو دخلت عليهم من ق ط ا ر ه ا ثم سئلوا الفتنه ل أ ت و ه ا وما ت ل ب ث و ا بها إ ل ا يسيرا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 ف إ ذ ا جاء الخوف ر أ ي ت ه م ينظرون إ ل ي ك تدور أ ع ي ن ه م كالذي يغشي عليه من الموت ف إ ذ ا ذهب الخوف سلقوكم ب ا ل ف ن ة ح د ا د ا ش ح ة على الخير أولا ل ك لم يؤمنوا فاحبط الله اعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الاحزاب لم يذهبوا و إ ن ياتي الاحزاب يودون لو انهم بادون في الاعراب يسالون عن انبائكم ولو كانوا فيكم ما ق ا ت ل و ا الا قليلا لقد كان لكم في رسول الله إ س و ة ح س ن ة لمن كان يرجو الله واليوم نافله وذكر الله كثيرا ولما ر أ ى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم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 ت ر د ن ا ل ح ي ا ة الدنيا وزينتها فتعالين, فتعالين امتعكن و أ س د ح ك ن سراحا جميلا و إ ن كنتن تردن الله ورسوله والدار ن ا خ ر ة ف إ ن الله أ ع د للمحسنات منكن أ ج ر ا عظيما يا نساء النبي ايات من منكن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 وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه نولا واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا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 و َ م َ يَعْصِ اللَّهَ ن ْ و ََ ر س ُ و ل َ ه ُ فَقَدْ ضَلَّ النابلسي للعلوم ا ل ُ ل ِ ل َّ ذ ِ ي ه أ ن ع موسوعه الله عليه ا ل ي زوجك ن ا ب ل س ك ما ا ل ل ه م ب د ع ه و ت خ م الاسلاميه ن و ا ل ه أحق أن ت خ ش ه ف ل ا قضى زيد منها زوجناكها وطرا زوجنا لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أ ز و ا ج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان أ م ر الله مفعولا ما كان على النبي على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 ما كان محمد نبا أ ح د من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أ ي ه ا الذين ا آل م و ا اسماء ل ل ه ذكرا كثيرا و ب بكرة ح و و ه أ ص ي الله الحسنى ل إلى م بالمؤمنين ا النور وكان ر ي فحيتهم يوم م يلقونه ل و أ ع د لهم أ ج ر ا كريما يا ايها النبي اهنا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله ب إ ذ ن ه وسراجا منيرا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 ثم طلقتموهن من قبل أ ن تمسكون فما لكم عليهن من ع د ة تعتدونها فمتعوهن و س ر ح و ه ن سراحا ج موسوعه ي ل ا النابلسي ا ب ي ه ن للعلوم الاسلاميه ت ي مَلَكَتْ م م ي ك ن م ا أفاء الله ع ل ي ك و م ا م ل ك ت ي ي م ن ك م م ا ب ل س ا للعلوم ه ي ك ب ن ا ت ع ك و ب ن ا ت عماتك وبنات ا ل ك و ب ن ا ت خ ا ل ا ت ك التي م ي ه وهبت ه ن ف س اسماء للنبيئين راد النبيئ راد وين ت ن ك ح الله ص ة ك الحسنى ي عليهم ن علمنا فرضنا قد ما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 تقر أعينهن و ل ا يحزن ي و ر ض ي ن بما آتيتهن ك ل ه ا ل و ب ك م و ك ا الله ن ل ع ي محمد ا راتب ا ل ك ا ل ن س ا ء وما بدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين بيوت آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إ ل ا أ ن يوذن لكم إ ل ى طعام غير ناظرين إ ن ه ولكن إ ذ ا دعيتم فادخلوا فإذا, فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث إن ذلكم مستانسين كان إن يوذن النبي أفيستحيي م ن ك م و ا ل ل ه ل ا يستحيي م ن ا ل ح ق وإذا س أ ل ت ت م م ه ن ا ع ا ف س أ ل و ه ن م ن و ر ا ء ح ج ا ب ذ ل ك م ي ه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 أ ب ن ا ئ ه ك م ولا إ خ و ا ن ه ن ولا أ ب ن ا ن ه ن ولا أ ب ن ا ء ي اخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت ي م ا ن ه ن واتقينا ل ل ه إ ن الله كان على كل شيء شهيدا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 أ ي ه ا النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهم ذلك أ د ن ا ه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 م و س ا ع ظ ي ه النابلسي للعلوم الاسلاميه ل ب فأبين اسماء و أ ش ف ق ن ه الله الحسنى